وَالشَّعَنِ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّطْعِينٌ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ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 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 116. كذبت تمود بالنذر 117. فقالوا أبشرا منا واحدا تبعه إن إذا لفي ضلال وسع أُلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلونا قت فتنة لهم فرتق بهم